الفصل التاسع تجارة العرب صلاتهم بمختلف الأمم صلات العرب بالهند لم يكن نشاط العرب التجاري أقل من نشاطهم في العلوم والفنون والصناع فقد كان للعرب في الوقت الذي كانت أوروبا فيه تشك في وجود بلاد الشرق الأقصى ولا تعرف من إفريقيا سوى بعض شواطئها علائق تجارية بالهند والصين وإفريقيا الداخلية وبأقسام أوروبا النائية كروسيا وإسوج ودنماركا ولم يكن نباء ريادهم الذي وصل إلينا حتى الآن غير ناقص حتى إن العلامة سيدوي الذي يعد حجة فيما يتعلق بالعرب لم يذكر حتى علاقاتهم بشمال أوروبا فأرجو أن يكون فيما أقول في هذا الفصل مع إيجازه كافيا لإثباتنا أن العرب لم يساومهم في النشاط التجاري غير أمم الزمن الحاضر وترجع صلات العرب الأولى ببلاد الهند إلى أقدم عصور التاريخ ولكن الذي يظهر أن الهنود للعرب هم الذين كانوا يأتون بمحاصيلهم إلى سواحل البلاد العربية قبل محمد وأن السفن العربية لم تذهب من مرافئ اليمن إلى بلاد الهند إلا قبيل ظهور محمد ولسرعان ما اتسقى أفق صلات العرب التجارية بعد أن أصبح سلطانهم ثابت الأساس فلم يلبث العرب أن وصلوا إلى شواطئ كورميندل ومالبار وصمطرة وجزائر الأرخبيل الكفرة وقطعوا خليج سيام وبلغوا جنوب بلاد الصين وكان العرب يتصلون ببلاد الهند بثلاث طرق أساسية إحداها برية واثنتان منها بحريتان وكانت الطريق البرية تصل أهم مراكز الشرق كسمرقند ودمشق وبغداد إلى آخره بالهند بواسطة القوافل مرة ببلاد فارس وكشمير وكانت التجار الذين يفضلون الطريق البحرية يأتون من بلاد الهند إلى موانئ الخليج الفارسي كميناء سيراف أو كانوا يدورون حول بلاد العرب ويبلغون موانئ البحر الأحمر ولا سيما عدن وكانت السلع التي تصل إلى الخليج الفارسي ترسل إلى بغداد وترسل من بغداد إلى جميع المدن المجاورة بواسطة القوافل وكانت السلع التي تنزل في عدن ترسل منها إلى السويس فإلى الإسكندرية وإلى جميع مدن سوريا الساحلية وكانت تجار جنوة وفلورنسا وبيزا وكتالونة إلى آخره يجيئون ليبحثوا عن هذه السلع ويرسلوها إلى أوروبا وكانت مصر خط وصل بين الشرق والغرب وكانت هذه التجارة العظيمة من موارد غنى الخلفاء المهمة كما بينا ذلك وكانت السلع التي تنقل على تلك الطرق المختلفة كثيرة وكانت تبادل في عدن مثلا منتجات الصين والهند بمنتجات بلاد الحبشة ومصر وإن شئت فقل كان يبادل فيها أرقاء بلاد النوبة والعاج والتبر بمنسوجات الصين الحريرية وخزفها المطلي وبمنسوجات كشمير سيما بالأباريز والعطور والخشب الثمين صلات العرب بالصين ترجع صلات العرب غير المباشرة بالصين بواسطة الهنود إلى ما هو أقدم من ظهور محمد بزمن طويل. ولكن صلاتهم المباشرة بها لم تحدث إلا بعد أن قاموا دولتهم. وكان العرب يتصلون بالصين بطرق برية وطرق بحرية كاتصالهم ببلاد الهند. وكانوا يذهبون إلى الصين بحراً من شواطئ بلاد العرب أو من موانئ الخليج الفارسي. فيصلون على جنوبها تواً. وكان العرب يقومون برحلات متواصلة إلى بلاد الصين ومن أقدمها الرحلة التي تكلمنا عنها في فصل آخر حيث ذكرنا أن التاجر سليمان هو الذي قام بها في سنة ثمانمائة وخمسين ميلادية ومما يثبت كثرة صلاة العرب بأهل الصين ما كان من تبادل الوفود بين الخلفاء السابقين وملوك الصين فضلا عما هو مصطور في سجلات بيت مال الخلفاء من بيان للسلع الصينية ومع ذلك يبدو أن طريق البحر لبلاد الصين كانت غير مسلوكة كما يجب وكان سلوك طريق البر بواسطة القوافل أعظم يسرا أو أكثر استعمالا وكانت السلع التي يؤتى بها من الصين إلى مدينة سمرقند التركية ترسل رأسا إلى مدينة حلب في آسيا الصغرى فتوزع منها على أهم مدن الشرق وفي كتاب الرحلة الذي وضع باللغة الفارسية في أواخر القرن الخامس عشر من الميلاد فنشر ميسيو شيفر بعد فصوله أن تاجرا مسلما أطلع على الطرق البرية التي كانت تسلك في الصين وكانت هذه الطرق ثلاثا طريق كشمير وطريق خوت وطريق مغولية ويشتمل كتاب الرحلة هذا على طرائف عن نوع السلع التي كانت تبادل بسلع الصين ومن هذه السلع الأسود التي كان الواحد منها يبادل بثلاثين ألف قطعة من النسائج وكانت التجار يرسلون إلى بلاد الصين ثمين الحجارة والمرجان والخيل والمنسوجات الصوفية وأجواخ البندقية القرمزية إلى آخره ويأخذون النسائج الحريرية والديباج والقاشانية والشاي ومختلف المستحضرات الصيدلية في مقابلها ويمكننا عند فقدان الأنباء عن صلات المسلمين بالصين وجهل علاقات الخلفاء بملوكها أن نستدل على ساعة صلات المسلمين التجارية بأهل الصين من وجود مليون مسلم منتشرين في أجزاء مملكة ابن السماء ومن وجود مئة ألف مسلم وأحد عشر مسجدا في مدينة بكين وحدها صلات العرب بإفريقيا. كانت صلات العرب بإفريقيا على جانب عظيم من الأهمية أيضا وكان العرب يعرفون جيدا أسقاع إفريقيا الوسطى التي يصل إليها روادنا في الوقت الحاضر بشق الأنفس فيعد كل ارتياد لها حادثا مهما في أوروبا ويدل إسلام أمم تلك الأسقاع التي يزورها تجار العرب على مقدرة العرب في حمل الأمم على الترحيب بهم ويجد السياح أثرا لتأثير العرب في أكثر البقاع التي يدخلونها في الوقت الحاضر وعندي أنه يجدر بالسياح المعاصرين الذين يرغبون في درس شؤون إفريقيا درسا مفصلا من غير أن يرهقوا ميزانية دولتهم وفي الاغتناء عند الاقتضاء أن يحذو حذو العرب في ارتيادهم أي في تنظيمهم للقوافل التجارية فالضمان أضمن على العموم في حمل أي أمة على قبول فريق من الناس قبولا حسنا عن طريق المقايضة التجارية من اجتياز هذا الفريق لأرضيها بغير هدف ظاهر ومبادرتها العدوان برصاص البنادق عند سوء الظن وكان لعرب المغرب صلات تجارية بأقسام إفريقيا الغربية على الخصوص وكان لعرب مصر صلات بأسقاع إفريقيا الشرقية والوسطى وكان عرب مصر يذهبون إلى بلاد السودان بعد أن يقطعوا الصحراء طلبا للذهب والعاج والأرقاء وبلغ العرب في ارتيادهم إفريقيا بقاعاً مهمة، ومنها مدن لم يوفق الأوروبيون المعاصرون لزيارتها كمدينة تنبكتو، وكان العرب يصلون إلى السواحل وإلى المناطق الوسطى أيضاً. قال ميسيو سيدوي، يصل العرب من شواطئ إفريقيا إلى مضيق باب المندب، ثم إلى الزنجبار، فإلى بلاد الكاب، ويؤسسون ومن ومنباسة وكيلوة، حيث يعتزل أخ لأمير شيراز، وموازن بيقوى صوفالا وميليندا ومغادوسكو ويستولون على الجزر القريبة من الشواطئ وعلى مراكز كثيرة في مدغشقر ولم يكن أقل من هذا تأثير القرآن في إفريقيا الوسطى التي لا تزال غير معلومة لدينا وكان ما أقامه العرب من الممتلكات في الساحل الشرقي يسهل عليهم ولوج داخل إفريقيا من هذه الناحية وكان المسلمون يزورون بلاد الصومال الوديعة المقرى فتؤلف مع سقطرة مستودعا تجاريا مهما جدا وكانوا يزورون بلاد الحبشة وسنار وكردفان التي لها علاقات دائمة بمصر فتعد المفتاح الحقيقي لدارفور والوادي وكانوا يذهبون من طرابلس الغرب إلى فزان وكانت قوافلهم تذهب من بلاد المغرب موغلة في الصحراء الكبرى غير خائفة من المغامرة في رمالها التي تمتد من ضفاف النيل إلى المحيط الأطلنطي والتي تبلغ مساحتها نحو مئتي ألف فرسخ مربع وغير خائفة من الانتشار في بلاد السودان والحق أن العرق العربي خط طريقه بين سكان إفريقيا بحروف لا تمحى والحق أن جميع السياح المعاصرين أجمعوا على الإشادة بما نجم عن هذا من الإصلاح في تكوين هؤلاء السكان بدنا وخلقا وعقلا صلات العرب بأوروبا كانت لأوروبا علائق بالعرب مدة طويلة وكانت هذه العلاائق تتم بالطرق الآتية واحد طريق جبال البرنات اثنان طريق البحر المتوسط ثلاثة طريق الفولغا المؤدية إلى شمال أوروبا باجتياز بلاد روسيا فأما الطريقان الأوليان فكان يسلكهما عرب الأندلس وأما الطريق الثالث. فكان يسلكها عرب المشرق وأقام العرب بجنوب فرنسا عدة قرون وكان لابد لهم من إيجاد صلات فيما وراء جبال البرنات غير أنهم كانوا يفضلون أن تقصد بعثاتهم التجارية سواحل البحر المتوسط على الخصوص وأن يتصلوا فيها بأمم تجارية مهذبة أكثر من التي كانت تقطن بفرنسا أيام سلطانهم في إسبانيا وكان العرب سادة البحر المتوسط وكانوا يرسلون إلى جميع الموانئ الأوروبية والإفريقية المحيطة بهم منتجاتهم الصناعية والزراعية كالقطن والزعفران والورق والحرير الغرناطي والجلد القرطبي والنصال الطليطلية إلى آخره وكانت المرافق الإسبانية قادس ومالقة وقرطاجنة إلى آخره مراكز لنشاط يناقضه ما هي عليه الآن مناقضة محزنة ولا نرى أي أثر لصلات العرب التجارية بشمال أوروبا في كتب التاريخ القديمة التي انتهت إلينا ولكن الوثائق التي هي أدق من كتب التاريخ تثبت وجود تلك الصلات وتدل على تاريخ بداءتها ونهايتها فضلا عن الطرق التي كانوا يسلكونها وتتألف هذه الوثائق من نقود تركها العرب في الطرق التي كانوا يمرون منها فتكشف أعمال الحفر الحديثة عنها في كل يوم ومن هذه النقود نعلم أن نقطة البداءة لتلك التجارة هي سواحل بحر قزوين حيث كان يجتمع تجار المراكز التجارية الكبرى كدمشق وبغداد وسمرقند وطهران وتفليس ويسيرون من أسرخان مع نهر الفولغا إلى مدينة بلغار مدينة سامبرسيك الحاضرة الواقعة لدى قدماء البلغار في روسيا والتي كانت تعد مستودعا تجاريا بين آسيا وشمال أوروبا ويظهر أن العرب لم يجاوزوا مدينة بلغار وكانت تجار أمم أخرى يأخذون السلع صاعدين مع نهر الفلغة غير تاركين له إلا لينزلوا إلى البحر البلطي ويصلوا إلى خليج فنلندا وكان نوفوغورد وشيلزويغ ولسيما جزر البحر البلطي وغوتلند وأولند وبورنهولم أهم مستودعات شمال أوروبا وقد عدت النقود العربية التي وجدت في هذه المستودعات بالمئات وكان التجار يتوجهون من خليج فنلندا إلى أهم نقاط شواطئ البحر البلطي أي إلى شواطئ سوج وفنلندا ودنماركا وبروسيا وكانوا يصعدون مع ما يجدون على الشواطئ من مجار المياه وذلك كما تدل عليه النقود العربية التي وجدت في سليزيا وبولونيا ولسيما في جوار وارسو ويدل وجود كثير من النقود العربية في أماكن معينة على صلات أصحاب هذه النقود التجارية بالدولة العربية فيما مضى وإن لم يكن عندنا سوى فرضيات حول حقيقة الشعوب التي كانوا ينتسبون إليها وترانا نعرف مع ذلك أنهم كانوا مسلمين لما لا نزال نجد من روس مسلمين وتثبت الكتابات الكوفية التي وجدت في روسيا أنه كان للعرب مستعمرات عند الخزر والبلغار هناك ولكنه ليس لدينا ما يدل على أن تجار العرب كانوا يذهبون إلى ما هو أبعد من مدينة بلغار وبلغار روسيا هم الذين كانوا ينقلون السلع إلى أهل دانيماركا العريب وأهل دانيماركا الذين لم تصفهم التواريخ الأوروبية لنا بغير القراصنة كانوا يتعاطون التجارة أكثر من تعاطيهم القرصنة إذن وكان العنبر الذي هو من السلع المرغوب فيها كثيرا في الشرق والفراء والقصدير والإماء على حسب ما ورد في بعض النصوص العربية أهم مواد تجارة العرب في شمال أوروبا وكان أهل دانيماركا يأخذون نسائج الشرق وبسطه وآنيته المنقوشة وحليه في مقابل هذه السلعة وأرجح أن يكون كثير من منتجات الشرق كالحلي المحززة مثلا قد دخل في عدة أقسام من أوروبا الغربية وتراني أميل إلى الاعتقاد بأن بعض الحلي الموجودة في متحف ستوكهولم. على أنها من مصنوعات اسكندنافية في الدور الحديدي والتي نشرت صور عدة نماذج لها في كتابي الأخير قد جولب من الشرق بتلك الطريق التي تكلمت عنها فالحق أن كثيرا من هذه الحلي ذو منظر شرقي وتدل تواريخ النقود التي وجدت في روسيا من مصب نهر الفولغا إلى شواطئ البحر البلطي على أن بدأ تلك التجارة العربية كان في عهد الخلفاء الأولين وأن ختامها لم يجاوز أواخر القرن الحادي عشر من الميلاد ولذا تكون قد نحو أربعة قرون وآخر تاريخ لتلك النقود التي وجدت هو سنة ألف وأربعين ميلادية وبن العباس هم أكثر من ذكر فيها من أولياء الأمور بآسيا ووجد بين تلك النقود نقود عربية ضربت في الأندلس ولكنها من الندرة ما يحتمل أن يكون قد وصلت معه إلى شمال أوروبا بعد أن تداولها تجار دمشق وسمرقند والأسباب التي قطعت بها صلات العرب التجارية بشمال أوروبا بسيطة جداً أي أن مشتعل من الفتن الداخلية في آسيا وما تم من هجرة البلغار وما حدث من الاضطرابات السياسية في روسيا وقفها في القرن الحادي عشر وأنها إذا كانت لم في فيما بعد فلما نشأ عن الحروب الصليبية من تحويل تجارة أوروبا مع الشرق إلى طريق البحر وأن أهل البندقية ابتلعوا تجارة الشرق مع الغرب منذ القرن الثاني عشر من الميلاد فصارت جميع المنتجات التي يبادل بها في مختلف أجزاء العالم تمر من أيديهم